يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَرْصُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا لَقَدْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا بِأَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَ كان